وَبَعْدُوا إِنَّا هَذِهِ مُقَدِّمَةِ فِي مَا عَلَى قَارِئِهِ أَنْ يَعْلَمَةِ إِذْ وَاجِيبٌ عَلَيْهِمُوا حَتَّمُوا قَبْلَ الشُّرُوعِ أَوَّالًا أَنْ يَعْلَمُوا مَا خَارِجَ الْحُورُوفِ وَالصِّفَاتِ لِيَلْفِضُوا بِأَفْصَاحِ اللُّغَاتِينَ مُحَرِّرِ التَّجُوِيدِ وَالْمَاوَاقِيفِ وَمَنَّ لَذِي رُوسِي فِي المَصَاحِفِ مِنْ كُلِّ مَقْطُوعٍ وَمَوْصُولٍ بِهَا وَتَائِئٌ فَلَمْ تَكُنْ تُكْتَبِّهَا